همت إليك فلما أجهدت تعبانت إليك فحنت قبل حاديها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتيها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه بالله هل سوف تبقى كي تبقيها إن لم تجرني برشد منك في سفري فسوف أبقى ضليلا في الفلاتيها يا مقبلا لحطام الدار يجمعه هو بالله هل سوف تبقى كي تبقيها يا رب نفسي هفت مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها همت إليك فلما أجهد التعبى همت إليك فحنت قبل حاديها اعمل لدارين غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها اعمل لدارين غدا الرضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها يا ربي نفسيها فاتن ما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها همت إليك فلما أجهدها إليك فحنت قبل حادها أما تهيأت للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله باريها أما تهيأت للفردوس تخطبها فمهرها طاعة لله باريها يا رب نفسها مما ألم بها فزكها يا كريم أنت واليها همت إليك فلما أجهد التعب هنت إليك فحنت قبل حديها